إن هي إلا أسماء سميتها أنتم وأباؤكم سميتها أنتم وأباؤكم ما أزل الله بها من سلطان إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى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 فلا تزكوه أنفسكم هو أعلم بمن اتقى